وأنستغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاع حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمو ويأتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أقاطع عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما مُدَابَتِ في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كلُّه في كتاب المبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء إلى يبلوكم أيكم أحسن عمل ولا إلّا قل سأنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولَئِنْ أَخَّرْنَا عَلَمُ الْعَذَابِ إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ أَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وحاق بهم وحاق بهم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 وَلَئِنْ أَدْقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ الشَّيْءُاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك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 إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مكتريات وادعوا, وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 ويبقونها عوجون وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء.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 وأخبتو إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها قاندون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون؟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 وَآتَانِي رحمة من عبده فعميت عليكم أن ألزمكمها أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهما لن إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم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 وأوحى إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصبي في الذين ظلموا ولا تخاصبي في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يقذيه ويحل عليه عذاب مقيم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 وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ, ما لكم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ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 قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء مما تشركون وشهد أنني بريء من تشركون من دونه.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 سَلَّتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَقْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْلُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتَلْكَ عَادٌ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 سدروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنو فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعذل لتمود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 إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد مجيد.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 وَإِنَّهُمْ آتَيْنَاهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مَدْفُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليه فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح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 يا ربي, ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود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 ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقب اني معكم رقيب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 فما أغنَت عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ إلَّا مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّهِ وَمَا زَادُواهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ معك وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ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 فَلَوَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةَ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وما كان ربك ليهلك القراب ظلماً وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمت واحدة ولا يزالون ولا يزالون مختلفين إلا مرحمة ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم لأملا جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مُّثَبِّتُوهُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ